وَإِذَا رَأَيْتَ مَن يُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَهُمْ يَقُولُونَ تَسْمَعْ لِطَغَيِّهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هم العدو فاحذروهم، قاتلهم الله أن لا